تدري ليش هزال عليك عاشقك وموت فيك تكسر الخاطر بدوني وينكسر قلبي اجيك لا تفارقني ثواني اكتب وكر مزماناتي لا تخليني أعادي وانت في عمري شريك